ইত্যৌ ইময়ুহ ইল্য ইলনদীয়বি দিল্ল ইদিদু মনি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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَابٌ قَدْ يَقُولُ لِسَانُ الْعَرَبِ يَلْذِرَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون. كأصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون